Să <Ruh> ne <-mânir -ro -i> أنت في نعمة رب بك فيما جنود وإن لك لا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتَجِدُونَ أعلم ميم بام لان سان في دي فلا تطع المكذبين وقت لو تدين فيدينون ولا تطع كل mahi wala tu la and ben... And ever. ونسمه على الخرطوب إنا بلوناهم كما لا ولا Why أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسجد I'm قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا نا واليمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَا أَجْرٍ رَّيْرَمَ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقِ عظيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلُونَ لا سبيله وهو أعلم وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُذِهِنُوا وَلَا تُطِعْ كُلَّ أَلَّافٍ هِيَ مِنْ هَمَّازٍ مَّسَّائِنٍ بَنِيمٍ مَنَاعِلَ الْخَيْرِ مُتَّدٍ ذلك زنيم أن كان ذا مال وابنيم إذا تتلى عليه ير الأنلين سنسمه على الخرطب إن بلغ كما يبلعنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصر ولا يستثنون تفوّف عليها فأصبعت كفيري O atac قال أو سطهم ألم أقل لكم لا لا قالوا سبحان فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَّمُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كُنَّا فَقَالَ حَسَّا رَبُّنَا أَيُّ بِدْلَنَا خَيْرٌ مِنْهَا إِنَّا إِلَى وذاب ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يغلمون إِنَّ لِلْمُتَّكِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ تحكمون أم În ala cum fi gilamata khaya يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِرُونَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا <تصفيق> أَوَّنْ صَوْفٌ تَخُمُّ لَ وَقَدْ كانوا أدير سنستدريهم من حيث لا يعلمون وأمْلأه أَمْ عِنْدَهُمُ الرَّعِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِعُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِلْ La أن la Antara, în فجعله من الصالحين وإن الذين كفروا ليزلقونك I oh, am. Yeah.